قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها طبعا نحن عرفنا قبل ذلك العلم وعرفنا كلمة الأصول على حجة وعرفنا كلمة الفقه على حجة فالعلم نعم هو الإدراك الجاذب وأصول قلنا هو جمع عطل وهو ما يبنى عليه غيره والفقه نعم هو معرفه الأحسام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من هذه الأمور الثلاثة ركب ركب علم أصول الفقه وذلك هو من باب التركيب الإضافي من باب التركيب الإضافي علم اصول الفقه من باب التركيب الإضافي مثلا الآن إذا أردنا أن نعرف عندنا كلمة مثلا غلام وعندنا كلمة زيد نحن فرقناهما من إضافة من مضافة مضاف إليه وهو غلام زيد غلام زيد فجئنا وعرفنا قبل ذلك الغلام معنى الغلام ومسمى الغلام ثم عرفنا زيد ومسمى زيد ثم عرفنا الصلة بينهما وهو ثبوت ملكيه زيد لهذا الغلام فالناتج حصل من ايش غلام زيد والا عند التفرقه فهل يلزم من الغلام أن يكون ملك لزيد ياتي غلام مستقل في ويأتي وياتي ايضا زيد مستقل لكن مع التفصيل وأوجدنا اودتنا وهو ثبوت ملكيه زيد لهذا الغلام جاءت الاضافه وهو غلام زيد فحصل المقصود فكذلك في الأصول عرف الاصول على حده نعم وعرف الفقه على حده وجد الرابط نعم بينهما فاصبح علما عليه بهذا التركيب الاضافي وهو اصول الفقه وهذا الذي عرفه المؤلف هنا قال وعلم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها قال هنا طرقه على سبيل الاجمال المراد الطرق الادله الأدلة، وقوله على سبيل الإجمال ليخرج الفقه لأنه على سبيل على سبيل التفصيل وطرق هنا نعم المرازة الأدلة وأهل الأصول مختلفون في معنى الأصول هل هو نفس الدليل هل هو نفس الدليل أو هو معرفة الدليل هل هو نفس الدليل؟ أو هو معرفة الدليل فمات رحمه الله وغيره من أهل الأصول يرون أن أصول الفقه هو نفس الدليل والمراد بالأدلة هنا في قوله طرقه المراد بالأدلة الإجمالية وهي القواعد العامة الأصولية كمعرفة إيش أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم ومعرفة الأمور القواعد العامة هل الأمر يأخذ استكرار أو لا استكرار وهكذا نعم يكون هذه هي الأدلة الإجمالية العامة والقواعد العامة بالنسبة للأصول هل الأصول هو نفس هذه القواعد نفس هذه الأدلة أو هو معرفة هذه الأدلة نعم. فالماتل ومعه غيره يرون أن الأصول هو نفس نفس الدليل هو أن الأصول نفس الدليل وأما غيرهم فيقولون نعم الأصول هو معرفة هذا الدليل لانه لا يمكن لا يمكن معرفه هذا الدليل الا بالتعلم لذلك لا بد من اضافه المعرفه فيقال ان الاصول هو معرفه الدليل لا انه هو نفس نفس الدليل وبعضهم يرى ان هذا الخلاف لفظي والمحصل واحد لانه الذين قالوا هو نفس الدليل عرفوه بالواقع وان لم يعلم علمك هذا حادث لكن بالأصل أن الأصل باقي موجود كونك علمت أو ما علمت باقي هذا على مسمه أنه هو أصل الفقه أو أصول الفقه ومعرفة هذه زائدة فالذين قالوا هو نفس الدليل سواء نسبة المعرفة إلى المتعلم أو لم تنسب هو باق على كونه من الأصول والذي زاد المعرفة قال لا يمكن أن نسميه بهذا المسمى الخاص ونزيد المعرفة لأنه لا يمكن أن تعرف إلا إلا بالتعلم هذا الذي يجعل نعم أن بان أنه الخلاف يكاد يكون لفظيا